وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلاَ تَأْخُذُوهُ شَيْئًا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ كَلِمَاتِهِ وَلاَ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 أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن